ஜி What am I? وَجَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مِنْ نَفْسٍ قُوتًا آلما خطبكما آلما خطبكما وأبونا شيخ كبير أتقاله ما ثم تولى إلى الظر فَقَالَا رَبِّ